ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا بوسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بنين إس <تصفيق>